وَإِذَا أُصِيبُوا بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى اللَّهِ أَوْ حَاصِرَاهُمْ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون <تصفيق> أَمَّا الَّذينَ أقسَمتم لا ينالهُم الله برحمه أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفْيِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ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 وفي آياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا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 حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 تكذبو فان جيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا اشكان عشر في افري اللي حدا ندوا كنك ميديا يا عشيرتي انو صدقي كنا سببنا تفسيرك قرانك الكريمك سيد يا سبعنا يا دود بونا ككوبن يا هاي، أيه دا تدري يا من صورة العراف، أيه دا اللي حدن أدن وأقولي هاي، من الصورة نفسها، إثنا صورة العراف كنام إذا، صورة العراف وصورة مكية، وحق هذا دقيش قضايا توحيد، وحين لعده كقديم المظهر. من مظاهر الغيامة موقال وإلي بدنا موقنا يا آخر ما كيلت له يروحي ألوجناها جن له حريج بإيمانهم وعملهم الصالح وهي على النار أنا نار له حريج بكفرهم ومعاصيهم أمرك اللبدي قلوا أقوله بحرم تأذى كوروسنهي وباشر له حيو نحذوتنا يقولك جيران صدح قلنا واحد من المفسرين قالوا عرفنا ما هو ذلك إلى المفسرين تناقوله دو تربلا بليلين أول خير الإتماد نقول رجحان إن حسنات قوله يسيئات كوي إكاله قلنا والله وَحَيَّ رَبَّنَا الَّذِي دَوَا مَجْرَتُهُ مَرَّتْ بَيْن مَشْيْنَا كُسُوغُنَا ذَا قَلَدَانِ يَا كَبَدَ حَتَّى لَايَ حَلْقَاسَ إِنْ مَرَيْنِي كُنَّا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَنَ ويبغونها إجاة، وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى العرافين هذار يعرفون كل من بهما هم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلاما عليكم لم يدخلوها، وهم يضمعون في كنز مريخ. ما قالوا لأهل عرف كه، نحن أديجون، لا بد أهل الجنة ومن فيهم من النعيم قروا قلائكو سغيهين إذا أردان إلى هذا أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أما لما مرك أركين حق أهل النارك قال تعالى وإذا صرفت هذه الجادي أبصارهم أهل العلاف إن ديال كوضة إن تلقى النار نارتك وكجر بن إشهد مركي لوجهديي وحي أركي وحي من العذاب والشقاوة والزقوم والحميم والضريع واليحمو عندها مركي يقول لفتان قامها يفتان قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الوالمين والذي حقين اي دمع قدمين نوام وقتين اي دمعين جندا يهديننا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يضمون خلقه يكون ذي مودة لبقه يكون جلال نارك إن أنقوا سل جد فجئ إلا و الله كله حرازي كل سد أحد فريق في الجنة وفريق في صحيح لذا قلبا ماشكو ثال لذا يا قلبا لك أرجلي قلوا أن يكون بير دونا حتى يكون نارك أذا بقى يكون قالوا هل عرفوا أي رزح خبنا يا خبنا أننا جربناه لا تجعلنا نيال مع القوم ذب أضالمين قدر صديهم وهم حلوا النار النار تكوجيرا اللو هنلقد درن أننا قد ذا جين ساني بريوتمان كل قوكن قدي وارك الدنيا وإذا صريفت هذه الجيذي أفسارهم أفسار أهل العرب كوا بور كفولاي عند يال قدي تلقى أصحاب النار النار تكوا كوجيرا من كذا دين ده هذي لا جديه، أقوله ذا نبيك يقول ساري والله توقي، قالوا أي رادن، ربنا يا ربنا أننا ربينا لا تجعلنا هنيالي مع القوم تدل الجندو، أظلي مينا جار انت إنت هديي له، أو يلا توقي إلا فاضو ولا بريء، حدنا واحد فكيوح ارورين جيري احوالا ارورين جيري خف ارورين جيري مدح اهان جيري اسوين ايسين جيري اي اوحيكو سغانيهين وناداوح ايارا اصحاب العراف جرب الامبور تكوه فولي شجالا خف كبري وهو اينادون كان ايكو يقينين اي اي اياران اي يعرفون اهل العراف هو قران ايان هم رقا وحانا يكون قران ايان نسيماهم على مضمان انتا كموقاتا من سواد الوجوه وزرقة الأعين ان بهذا بدلا ومدمدا واجيقين اللام بادمودا وحيبا يكواركا أسلنا وأقنجرين قالوها الوحرافك وحيرادا ما أغنى وحمطر أنكم حدينا جمعكم أرورين تيني أضغب إيا مال إيا القرية إيا الضير إيا حوال أدوح أرورين جرتين وحيه وحيد المطر ما انت عذابكم الجيتينو وما هو وحيد المطر اذ كنتم اهان جرتين تستكبرون كويش كوينا يسيه مدحتاق ايه كبر كينا حل ايه مطر واذن كاباباي انكارتنا ايه كل عضي قولك كبر ايه هو حرور ناشي لغوتك وها اللغوش ايه الدين كماركي يكون نورا ايه ويساقه كبر وحنا حرورين ايه لذنه انت وآفعوا المسلمين ذات مسلمة ووحبا حيثا بيحقروا جيرين كل كاكوو إلا حقروا جيرين با جنة أغموغضة وحيرا ذا أحاولا كواس جنة أغموغضة الذين أدتوا معها أقصامتم فداتي المستكبرين أظهروا لا رنجلت لا ينالهم الله إله إنوسا قاسينين بالرحمة النحري صوماها ذات قاديه جيرتن لون حريصا مايو سوكوها جنة كجيرا أذنك دبية دوية مالية وحرورين جيرا سوكوها عذابك كجيرا هالكاس واركام مركو مرايو أي أهل العذابك إلا راهد الله إلاكا هو لحكم كودي وعلاقنا ماللغو مدرين مالكاس إبيرا سبحانه بريد وديب أقبلي ودخول الجنة فضل جيسا إيا عدل جيسا أي جنة كوكلان وإلا عمل كودي سيادوا كبد نوال تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقلقا أحفظ لها وقلقا قرب سدان وقلقا ناشي مموقا خبيبا أولا حريصا ادخلوا الجنة جنة قلقا لا يري أهل وعراف حتى أتبقى يساين لا خوف والول عليكم كركينا كوركين معا وحتى أضمر جنة قشان نفت قلقا يحصل بذلاتهم ولا أنتم بدهم أولها الميسان تحزن هو أورح ماضي أو فرح في الرين ذي قاد برواقاد لذيهم هل كان وح كل ماضي كل ذي أهل عرف كأي إلا بلا قولك لا عزيز يا بور تبوسي خذيه ذي كرت ذي واد ماضي دمالي لا كرهوي مرك مرك وح بور فلان مالي وح بنان جوعان مالي ده كحوض باليه كحناريك وجرته يا كحسمك وجرته وانا الله دال عدي وهو ليش كل كوك وانا النار كان يا يا على على يارك وندى ووجيرا أصحاب الناس نار تكوي كجيري وهي يهران اصحاب الجنه جنة ده دي كجيري بيو لا يقول أهلنار إليه أن أصيبوا صوبة علينا كركا لك من البعي من بعد الماء أنهار من ما يكون أصيب ما كلها وضيقا فيها الجريرا وقلقلا أجلان باهي أقب كيف سوق هذا وكركا ينكو أو من ماكي خزاقكم الله إلا حنت النميدي سيئي حانها إيا ملبك إيا خمرد إيا حنت دان أردك تاوسي نغري ريجا خركاينا كو سوداوي تاوب تلو قالوا اهل جنوه وايلاله ان الله بوينا اليا حرمهما باب بيها جنن على الكافرينك وحق ديك حرمل وركان نغو نغو وينيهو الهي جنودانيه جيداً ليست جيداً ما لم تسمعها حتى بأدونك أن الأغشاء منه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما لظالمين منها صار قلتك قال حق جيداً إنه سنبروا قضى إيا خيك أو أقول أهين حتى بأدونك الأغشاء حتى بأدونك الأغشاء إذاً وانا أغايداً خلانا مركو واحد كقايق قلي ما يسون إن الله يبوينه أيح رم هما بعد كيبي حرم على الكافرين كوا حق الدين كركودا كافرين تي أيالات الماماي الذين كافرين تي يتخذوك يا شديناهم دينك يبو صادجيه أين يهميان أي راعن لغوسادجيه أي وحقي يا شلهون باشال لغلين ليلو يا والله إبن. للغوي عيارا ايي كايشن وغرتهم وحكى لي شي الحياهن لل الدنيا وصيصه للغوي لكول عيارين تيجني ايار ايي باشال كديكتين ادويانا خطر فاليوم ما انت اي بنيري سبحانه ننصاهم ويل انكتينا ايدين كنار تاكوجيرا ايان دينك دنبحينا او وقتلا هينا sayyidin kathalin mayyu nar taalla sayyidin kathalin mayyu iyada ku jiraysan falyowma manta nansaahum tambaanu kama sida ay nasu iyaga ba uga dambaceen liqaayaa yawmihim maarin taalla kulli midaala alakanna oo malintan qiyaamu inay la kulmaan aduunka loogu sheegay amal ومن كان يرجو لقاء الله فإنا جرى الله لا آتم وهو سمع العلم وهو ما كانوا أين أهال بآياتنا آياتنا هو ما والسبب ما كي سببتي أين الله قدم بحي أي كانوا نغذين بآياتنا أننا بآياتنا يجهدونك وديدو في دياذيكو الله شايا فرطوة الله ديدين كل سببتال أي أن الله قدم عذاب حجاب كان أن الله أرمينا أي قوانا يوم ونادى أصحاب العراف دار بقى أصحاب تسي وحيون يران خجالا رجل يعرفونهم يعرفونهم قرانا يانو يسيماهم على مدوضة قرانا يانو قالوا وحي لادان ما مرحوا أغناطر وحمطر أنكم حقين جمعكم قرورين فينا للمال والرجال والقصور والدنيا والدنيا أرورين جرتين وحيد المطر ومعنا وحيد المطر أتكنتم في الدنيا الدنيا تقول هذا كواهان جرتين تستكبروا كويس ورنسية هؤلاء قوة الذين كويسوا معها أغصمتم أتقول جرتين لا ينالهم الله الذين سنجارسينين برحمة النعريس ادخلوا قال يا أهل العرب في الويرة الجنة قال لا خوف والول عليكم كركين ما ولا أنتم إن كنا أهان ميزان تحزن قوات إيران يرثون ونداو يارا أصحاب النار نردت كذا أصحاب الجنة كن نردت كذيبا يارا قائلين إيا غارة أنا في بوشوبة علينا كركنا من الماء من بعض الماء في آثاره بلن أهدين داريا كاركوت كركينا أو من ما في عقدي عنودا داريا تساقكم الله إله إذن كن رزق سيئا أنت لا تضمش حك أنك صيروا قالوا أيها الأن هل جنيه إن الله بوينه جندا لها أي حرماهما بعد كان يديا الأن يبروها قد جندا بواء على الكافرين حق إن ديدي قر كذا أيوك الرابي فلا نصيب لهم فيما في الجنة من النعيم وحق إيبا وبرواقلا أي كل أيهين مجروا الذين كافرين تحقدي بياذا اتخذوا يا شيء دينهم هيك الدين تؤدي أي أوحيك يا شيء لحوان وحلق شغلهم ومرا لمرك يا ذانك إيا أقامضا إيا دينة مغلان أي الله في قوله وما كان صراتهم عند البيت إلا مقاءن وتصدي مركو والكفر هدا حتى يجنتي باليان حتى نعيش عارتي إسلامك إياه ذاكي إياه صلاتي إياه حذكي أي كل ده كنا سنجمع حتى صور جاها وعسى سمين جاها كل اللي دينك عارها ده إنت كفره ولا كفرك بس هاي هين تودي ده لا إياه ياربك هنيك تاي أوه الدنيا دا إنت نورايين. أي الله أي الله لبدرنا إلزيمين ايوكيين اودا كانكلكتن عمل الايمان صحيح والعمل صالح فلان كي كمرين كل ما هاو دينها اللهو واللعب تمدينا وهذه اختين ما انت لهو لك يا اللهار كي مرايا وزرين لو سمحي وزيك عياره يا سبورتسكو كل ما وها انت لا دغتي او شقال لا قري او ميزاني يوم الصوال على هذه اللقب بخيي يا يرد الله رهاعي حيار أما فيرسي قات أما كيف قالت ملايين الملايين اللي قد حينها كان أماك الدين لك أما الصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والله يعاني المنكر دم الله ربح الذين كوا اتخذوا كي أشي دينهم وحيدين توجي كي أشي لحوا ولحيبا لحوك وضياشه وي لعبك بل إن ما يلحو وحاكوا الشغلية نوع من يحيبا سلفاش الله في رسالة بعلها كاللغة وحاكوا شغلية عن المهم والأهم وحاكهم الله ومسلحها دونها أما مسلحها آخرها وحاكوا شغلية لعبنا وحرورتها اسبرتها إياه السريانة وحانا الدين لغالكتا وحين لغالكتا قصيرا لغاكتا جيئا رقصوا على الذين كو يتخذو يا سدينهم لحوا ولهوسه او وحلمامه يا ولاعبين الليل الرور كبغتاي عن وغرتهم الحياة الدنيا اخر امم وقتا ادو يا كل كيا دنيا كديس شنيك علا وي كجيران لبديي بكديس يا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا شيطان يا جنو الذين غوينن هم تاقيدين كات لفظنين وحان من البعث والجزاء والجنة والنار والحشر والحق انت وذنب حق جروي كلك كايت من المنسين تنا المنسي كلك كهوي يا الله سبذانا عرف يومنا لقد قلت اليمانو صحيح والعمل صالح تنا لوغ باه واقررتهم وحلوا گيسي الحياه نور الدنيا هو سيسه كل كا وخي قدنبيي الحياه الاخره دنا يغبحو ان يتنغبوا وتنا يلوحوا يرف اليوم ما انت ننصحهم نتركهم كما سيراي نسو إيباؤها المامين يغتقان لقاء يومهم مالين تودا لكل ميد هذا كان ومالين ان تنقياما إنه لكل مايان وحي أنفعها ومايان درائر إلا المالين تنقي وحو أنفعه وليقات وصدق الله في قوله يوما لا ينفعه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قل المال والبنون دينة الحياة الدنيا كوانا كما سيوغدن بحين لقاء يومهم إياهكا ما لنتوضا لكل مجهلة هذا كان أيومكيو أو ما كانو أيوه هذا بآياتنا آيات كميغا كوه وحييغا سمدال لغا سوداجيه كوه كونيغا المخلوقه اهو من السماي والأرض والليل والنهار والمعجيزة كوه النبيهاش آياتنا قويه إلي آياتنا ولقد جئناهم بكتاب فصله ولقد وحّرنا إن, أن جئناهم أمداً ولم يمل أولا, أولاً القرصيون قردي قرشي النبي كذا شيء إلا مولاي والباقي تبع لهم انتكس وهرتين يجي بيعصينوهم كل كأمداً أول كذية آخر كذا كتاب قرآن وهو بعد فيه توحيد وشرك والظلم والحق وهو الكتاب كوعديه يا النتيجه وهو يبلغوا قرايو كل كو وحي علاله يا وحي حرام يا وحي عق يا وحي باطله يا وحي زعيقه يا وحي كرا دغدغي نسب درا كتابك كل ما فايده ليس اكازس كلابن امش يسكان ولقد حان ما جيناهم ان امم دن اولانيم بكتابن كتاب قيم بلن او قرانا ايان اولانيم كتاب كاتوا فصلناه أنك لديك ديك بينا على علم منا فبينا حلاله وحرامه ووعده ووعده وقساسه ومواعيده وأمثاله يالك لديك ديك انت أسلوب الهداية أيا تنوح الغوسمين أيا قفك إنوهانون درت أيا دول بوح اللقات فصلناه أنك لديك على علم أقون وهدانو كلا ديك ديك علمي ايه ايه كما دان بايساها ايه كتاب قانكوشي ايه كنا كلا ديك ديك يا ربنا كتابك محاذو كلا ديك ديك دي. هدا ورحمة هدا حنوبان كتابك وكلا ديك ديك ناي. ان لوغا من الضلالة والشرك والغواية والفساد ان لوغا حنونو الى الايمان والحق واليقين والطاعة الله نو إياه نكلا بجني والرحمة كتاب خلبا حريزه هو الدنيا باكون حريز أخيرا استغنى بديشة يا بنت أخي يا رينا إذا كملة قرآن كواشاف لاسحابه يوم القيامة إلى يرتيب إيمانا يتقدمه صورة البغرو والعمرا إلا هذا النهر صعدان أيه قرآن كي بالله هذا لايا ولا شيئا رمضان كانوك كان القرآن ورمضان يسفعاني للعدد يوم القيامة يقول رمضان يا ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل لبدي بقى الله ارتاقا واتهى لليل حداث يا رمضان تهين تدخي نيواتا قولك ورحمة نحريس لقوم تظن نحريسا يؤمنون حتى رمينة هل ينظرون هذا ما في القرآن كي يمي أقول بنا لا كلا حنوني الله الله. يا رحمت من الله ولد الله الدوالي عجيزا يروح عاجلا حنوني لا وحشوي دينه باهن وحشوي جي قال تعالى هل ينظرون هو دين القرآن ك ما كرهناه وأكلم ما بينا إلا تأويله تأويل القرآن القرآن كان هو شاجي إآخرة ك إن كان أنا ما يروان هذا يتسجى إلا واحد كان مني واحد سجى هنا هذا أنقيامه إنما وحق ياملي كسوكيانا قف والبهجشي شي ما كاد ما أنت بختي أنا أتبي بختي لا تسجى معك خسال معلي إذا واحد من اللي ما أرك النبي دم بالله صادر يا ورك كتابة اللي سويدة جينايه واركه ادميه آخر كتاب وآخر رسول لبدا قفك ديدي قيام موشكا ماهانو يوما مالي يأتي امان دونو تأويله قران كاووحو آخره كاشاكي مالي انت امان دونو مالي اني وحقو تالاماه وحقوقو يقول الذين وحي وحي اران دونان نسوه المامي القرآن من قبل مالي انتاكور كومين واي بران وايه كوداقم وايه وحي اران دونان قد وحارفونا جاهدين من رسولو ربنا خبق ان الرسول فو نوسو الحق فو العبه الله ولو ان ان كفائي جيسا افحالنا ما من سفعه اخياري ارقايسا فياشفعو لنا اله اللوغي ارقايير يا اله نوسو توقتوغا اي اقا واكا حجابين وصدق الله في قوله قال الله إنهم عن ربهم يومئذ ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبوا هذا أبقى ذلك إلى المسجد وإذا كنت أحجر قل كأرقى يبعانيه إلى كالعبس أو نرد من لا نقايا وفنعمل أن نعمل فلو غير الذي كيبه على أن كنا نهاجرني أول نعمل وعمل عمل وكفره إيمان بان بدلينا دلينا شركه إخلاص بان كوبة دلينا حناكي طاعن كوبة دلينا مانا لنقامر كلياته قبدا وحا ويلا أليم ما يلمان علم الله سبحانه عز وجل إلى وحا وكاذي هذه أدوية اللوحا ليه سنة أول يالين بيالين سوس ليه ما وصدق الله في قوله ولو رد لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون قال كانوا أحوان صوت بناينا بان بيكوسيقى هل كوريكم مساء ياه إذن فما فائدة عودهم نقيد الله نقام حقيم وكجر وهل يمكن لا وألف لا والدوبي أدويا مدغنا وحلوه نقضانا ما قد خسروا قد وعارونا خسروا إليهوغي أنفسهم خسروه وحقا أنت هذا كجره O gariya markaad wayda khasaare leeyda isagu ma gaajsama marka xogaaga hanjid uu ama ilma kaadintaa ama bil aan kaadin ma guriga kaadimo waa khasaare laga xaban karo linada adigii waanoo marka markaad khasaarete kadi inada duuyo oo ilmo oo afa yeelato oo guriy yeelato waa sura qal laakiin adiga marka aad dimaato khasaaraha هذا وقد خسروا أنفسهم آخر خسروا نفط ليبيا دوني آخره لبديم خساره أما في الدنيا فلم يعملوا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وطاع وعاقره جنكو تلام أدونكوا ما ينص ما يزن إذا نفتي أدويا لا كجيرتي هذا هي النار يا كفر أي أوجيتي إذا وخسروا نفسا لا من باروني كل كوا حلقتون يا ليتني كنت نسيم منصية أنا والله آبورن أو عن لهني كريه أما في الآخرة عدد أبلاه متن كل يهودين والله علي قد وحادوا إن يخسروه أنفسهم نفسي ألك ولا حتى وحى أي أول كهوان جري أول أي رجعت إلى ربي إن اللي عنده أول الحزناء يحقه دانتبه أحذاء يجري يعذب وحى تريزا وحى أول وظ الله وحاله ماي عنهم حقوله ما وحى كانوا عن يفطرونك وبانوا انت فضحك ويس بدلي الدنيا ظلم نار يا خيال بيكون نولايين حقيقيون كمن نولاي وحينا غانتك بحي ان ربكم سلاس مركي ورور بالو ادي ايوا وحنا ربرايا خبينا ابو ري ايه له اينما ملايه و في نفس الوقت محبوبك شر خيربا أنت انت على تعالى خبي وحي ربكم دينك ربي دين الله محدود حقاوي الذي الله خلقوا مي السماوات إلى الريال والأرض قر ريال في سته أيام ما المليئة ودها تكووا ثم كذال استوى سبحانه عز وجل وإكادي على العرش عرشك كر في سوقكادي يمشي إب ودابولا الليل هذينك أيو النهار ما لنتك دابولا يطلبه هذان كي وحو راضيا مالينكي خفيف دقدق والشمس قرحه بابوري والقمر فيحي بابوري والنجوم حجبه بابوري وسخرات ايغو كل سالايا بامر امره بالوغ سالي قصبي ديري هل بوصودو اي انتو كو سودان لو اكوريم او اونكا الجن والإنس لا بدا العيا وسادق الله في قوله سنفرغ لكم أيها سقالان لابدي ننعو العلوس ماذا هذا اللهم مقلوه إذا كو ارتمد إذنك يا الله يا حساب تمدونه على تنبهوا وعلموا بلاروك وقاعدا وحادكم بلاروكتان وقاعدنا بكره الخلق إذا الأمر أمر إذا لابد والله ل سيما ردودا من بقي له شيء فليظلمه ان لم يبق شيء ما دام الخلق والامر كلاهما لله عز وجل وانك يا له الى كلي امر يا له الى كلي واو امرك وسمر كيف يفون اي قن ده المال الى ان انك هو يا هوي سبح بك الذي أيوسغنا الده الخلق وان اليك ايوالامر فلا دمانت تبارك الله اله ابلا الذي هو رب العالمين وام اليك ابورتلها ام مولاي ولقد وحينا ان جيناهم قل انني مروم بد كتاب يا ورحمه نحارث قل لقوم تدوي يؤمنون حق الروميل هل ينظرون كوان ضاهاه اقرانك الروميل نبيك الروميل هل ينظرون ما كرنا غير كيلو باي اقرانك من قبل ما انت كهر وحي دونا قد وحا دبا جادن الاتيم خسول ربنا خبينا الرسوشي بالحق شنعات بيلاتي من فهلنا من نوصقنا ذي من صفاء كوه ارقية اوفا يشفع اي ارقية لنا انك بنوغة ارقية او نرد من الالينا اوفا نعمل ان دفادات سماينه غير الذي عمل غيرك ان كنا اهانجرني نعمل كوه سماينه قد وحاداظ ان يخسروهوج انفسهم نفا فيها الكوديب والله الله وعاكلهم عنهم حقوضا ما وحي وحيئي كانوا في الدنيا الدنيا دا قدها دا قوة هانترين يختارون كوابانهم تول ربكم أيها الخلق مخلوق إليك ولا سيما البشر إنا ربكم الله إذي الله يا معبود يا الله معبودك عقا كل يوم ربك ما قبتان ربك الذي ربك خلقه من السماوات إلى الريال والأرض كل يلبؤه في ستة أيام ما الميعليها كده هذبوا كأبوري أولها الأحد وآخرها الجمعة لذا ما المد بوك أبوري تفصيلا في صورة فصيلة أي نقوم برج عند قول الحق صارك وتعالى ولا إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخر الآيات كل كلهن ما المد قدركم أيوه مي او وديسا وما أمرنا الاك واحدة كلمت بالبصر اللي بغشي يكون لك والا تايدان ولحمال موضوع اخوا ابو ري انقوا ان برايي قمر انو سكنادو وان لا دجدجين اوح لا سوقو ان يها بونته في ستة أيام مال ما ليل مال ما يلي حق قدركو ايو كو ثم كجلال كل كو استوى ايضا الله على العرش عرش كوركسي كوركسي اكاذي استوى ايكاشو يليق بجلاله وعظمته احنما لك استوى كان كان الله لا نعرفه من نغنسيه لكن لا نغيره ولا نبدله ولا نعضله ولا نأوهله ولا نشبهه استوى على عرشه كماشا عز وجل عرش كوركسي أيوكوه السيالي سبحانه عز وجل يغشي يبوحوكو دبالي الليل هذين كيبو النهار مال انتي كو دبالي ويسكوه برنيه اللفضة ويستبجوه قان فاسروا لحيان مالك لفضو ذا الموه ايو لما نخل اللفضو ذاوه في ستة ايام ما الميال لحق قدركو أيوكوه ابو ريوه ثم كقذال يستوى ايباكا على العرش هرشيكا كركي سوقك عليه استوان كريق بجلاله يخشى أبواد دواري الليل هذا ينكب أن نهر ما لنسوق دواري يظلمه مُحَرَّضينا يا النهر كه الليل كه تذكَّر يا ظلُم الليل كه ه النهر كي مُحَرَّضينا يا حديثاً دقت فاس المال ويشقى دري ويشدّ جوعاً بابوري والقمر تيَعْرَق بابوري والنجوما حدق بعض مسخرات يظل فذيديه لأمره إلى أمر كله فذيديه ألا هو سدد انته سنبه بلاروه وعلمه وقاد له إبكره إنه لأيها وإذل لجير الخلق أنكورا والأمر ترضى مالما رأيس صبارك الله الله خير كي سابطي وتعاظم قدره يسوي إلى فعب لهذا Allee, Rabul alami, on ideoilki, ku Rabbi gao, tiraht merki eban alaa, barai, osivat kisirububilla, nala harbigai, Amerikana jee, halata ala, heduohu ydoo uhatuqtan, haba kom, habikalamakabtan, kalaidin tilmaa mai, kalaidin shagai, tsaqituqa, uhadu baantiin, eaduial, eakhirial, inta vakatuqa, uhanakatuqina. وحن سورة قالها إن هوايدين حدا تريد إلهه وحن كهربا إن أتمنى في قلقك تما سورة قلبا الله مجعلني النبيا مع الوحى ظلمية حدا تريد إلهه وحوى أيه لي لبا وحيا لها في عن ويدك هفك أتمنى هو ويدين قال الله इसको بين بين باب كيسة سداغان جلي اغي الله عفيغا اي سيسا خشوع تو سيسا تمرعا وتقامن المهد لا شيء اي ير ير حد اي وح كان رفن الى اوفيم قبل يا لغه زكادوبا كبريا ابا كيرن كلت تمروا نو اس ادويس العنايه لعفيغا انا مو جينايا ادما البن قدرنايا ادمنا قازنايا ثو게د وخوفياتا قرد هكما إن أدوه أخذ بالوصل لوم الضحنانا فإنه يعلم السر وأخفى وحقرصون وحقسي قرصون وحق وبأوكي هاي كلك إن أدوه أخذ أدقاغتنا لو لوم الضحن أسعبتها دايدا واقع صوبنا هو أنا أنت أردعو على أنفسكم نفتينه لحرنسا فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائب أحد كاتبار يسعين إلين كمانا مغنا كران كون النعوش يجري أصابته ديسو بنا ويدين يا رسول الله قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه جوابتي من الله عز وجل الكتب في صورة البقرة أنقصوا ضفني وإذا سألك عبادي أني فيني قريبهم أجيب دعوة الداعي إذا دعان وادوه فانا مغلا إذا ندعو رباكم خبقين طوغا تلالروعا اسجل عين إيه وخفية قرين إنه أب لا يحب مجعل المعتدين ذاتك حدود قد بمجعل سألو حد قد بي حدي بر يدي اللي يري تلالروعا وخفية ناهاته حداد رواغي وان حد غير الله هداد مع الله توكتي والحد قدوبتي أو إساق إيا إن كلا إس كدرتك ماشا ندعو ربكما اللي خبقين توكا إس كلا اللي قمدرين أذيقا مركاة توكتا ما يشيد هداد إلا غيرك وقدرته إنه لا يحب المعتدين إساق هو وحانا هين هداد توكتو إنه لا يحب المعتدين وعنصورة قال هين هداد إساق كتوكتو إنه لا يحب المعتدين تم تي ور كانا لغوقا غباغي يا بالاغبل واخبل ند حبا كوفا لميه معتديندا وحن نتوغا الى هان نغدو اسلوبك لغوتوغا اتلروعو والغبيته هاادو كني دينانا وحصوره قرا قيسن الله القدره ذاتي تم بدا ورسو امري ورسو عفي ماض ورسو جننا ورسو ينار كبد باديه ورسو وحن سنه الله سنة مالبادلة ولن تجد لسنة الله تبجيلا تدوين هذا الدبلو معالي خلق والسنة هي وحيكو درستي يدوين دينا إسا ولا تفسدو حخربو دينا في الأرض بلك قضيه إسا بالكفر والمعافي حداد قال لي مو يدن بسمه إسد بلك تركي في الارض. بلك فسهادنا يا تالي بعد داريس الله حيها إلى ذلك هدوه وناجيه ككثر إلى ذلك هدوه وناجيه ككثر إلى سيسوه وناجيه دلك بإرسال الرسول وإنزال الكتب مركي رسول الله ديلي كتب لديلي وحن بصعك قبسا كريم إله أو قبطي إلك راض الله وغاكينا نلقي نحنط الله وغاكينا حوى اللسييي والرأي يديح أي كنو إذن وحيدا نبهنا والليلين سمايا حدنا هدأيه قامل فالليلين سمايا وفهم الرسول عليهم صلاة وزلا كتب الليلين تجي إذن مركسس إبا وحونا جي إذن كوحيها قصناها اللذين ودعوه إبا عابدا محاذ عابدا خوفا من عقابه إذن كو إلى عقابك إسان كعب سنايا وطمعا في رحمته إذن كون حديثي ساقودرين إبلا بدل لعابده فبلا سبب فاغذن لقبقى على ديسي عذابكي سا في الدنيا والآخرة إيا قودر الله قودرين فحمد ديس في الدنيا والآخرة ودنه إلا عابده خوفا عبس أد من في الدنيا والآخرة كعبس نيسان وطمعا خجين في رحمته خجين نيسان في الدنيا والآخرة لبدل بل إذن كون بعد موقاتا إن رحمة الله إلى النحريدي قريب وحين حديث من المحسن يتكوى ناجية في نياتهم وفي اعتقادهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم يتكوى ناجية أيها حمد يتكوى ناجية كل كاذا المحسنين حمد كو مدعو ودعو يا هو خبية صغير إن هو أرنك وريال أما إنه أبوين لا يحب مجعل المؤتدين تكحدود جذبا فلا تفسدوها خربينا في الأرض تلك جريزة بعد إصلاحها أبينتو من هذه قلاشة وادعوه أبا, إبا عبدا خوفا أفسد تدري وطمأن قدره إن الرحمه الله ألا إن عريسي قريب وعين عريسا ولا من المحسن تتكونا قسميو وهو الذي يرسل الريح حبوب يدي وهو شغايا فهو الذي الو ترسلوا الدرا الرياح طوى لها بشرا يلو دويش اي بشارين مشرا كده خلود يا دويش شبك داين ليسوا قصدي موتورك اوكر اي رو بالريح ايذا ولك انت بين يدي رحمتي إلى أن حديث سروبك فرسد أي إذا ويش بهذا حتى إذا أقلت ويش مركي حنبارتو صحابا ضروف ثقالا العلوس عل وبيكب حنبان سقناه وحن صحابك كورا كو بنا ببلد بلد ميت أباروبي فانزل ودجنا به بسببه ضروف كسببك سصحابك الماء فأخرجناه بحينا به بسبب الماء بيه لغا كان درورها سببتو من كل سمراء من ريال لكم أيام بحينا كذلك صدا سان نخرجو بحينا الموتى انتي بماتي أيام بحينا لعلكم مدنانتينا تذكرون إنه دوان سنتان المدنتيهين أيها وكالا يدينكوش يغيب صدا مارك الروب كاوي يمادو مثل يا بلوي لقونا تسينايو مو منك إيا قالك كان مو كا منك مرلا مركي وعدي إيا كا وعدي الدين لاشي أجو قلبي شيء قالي دينتي فأنا قيني اما متك كان كافرك سوى البهدي الله وعديه وح جلا إيا وح خير أو خير ما أنا مدني ماله حيل مديهن فو كمركو دو مركو ربك كذا تبقى يبادوي قارنوك كم هذو الرب قد أوحى كمان عي قرن واجوان عرحونا أكيمان عيا مل فيك بحنا مال قارم مية مثل كقوله سارت فالبلد بالبلد ك مجالدا الطيب عرسان ك يخرج وح بها نباته داقيس ملك الرب قد أو في إذن ربي خبيجي إذنك أيكوس بح النبات كذا ليكل مو من كل كوارك الله شغف يعمل فعن اياك بحي جواري حديسة والذي بلدك خبط حمالي حرسيلك جوانك حرحونك لا يخرج وحكمة بحانك حلم بحيو إلا أن كدا ففادي يحليس في اللقاء على, على مرحو بحان خير لهان والميل قاري وكسو بحان كذلك الكافر سو البهدي وحلو سياغو وح خير مايو كذلك سيد مصرف لآياتك لهيه... وقد قدينينا لقوم منذ يشكرون بكم هذه هي... آياتك يقدر تقولوا قد قدينينا وهو الذي الله يرسل الرياحة لها بشرا يضع يدويش يس بين يدي رحمته إلى أن عريسيس خورت إدا حتى إذا أقل حتى يدويش حنبارته صحابا درو اكتقالا إيلا لا أسل أي سقناه طورا بنا لبلد بلد ميت أبا روبي فأنزلنا وادجنا به ضرور كسبب المرابي فأخرجنا واضحنا به بسبب الماء إياها سببتو هذا من كل ثمرات مريال أيال كل بوت كذلك أساسا نخرج سيدالوك المركي روبي قد آي دا, دا قرصوا أيان ما يبكينا تركيه انتبه يلوكو داسيو اياما يتكين صباحا خلاليك صدا ينخرجوا بحنا الموتادك لعلكم مدنانتينة تذكروا من دوان سنتان المدن تهينو والبلد بلد الطيب عرسنة يخرج نباته لا قسيبا بحى بإذن ربه خبقي إذنك أيو كبحى والذي بلدك خبص عن رحم لا يخرج ما بحيه وحكبه إلا نَكِدًا كيداً كان مموروح في الرفاضي كَذَلِكَ ماهانه كذلك صدا أي أنه صرفه وقد قد دينينا الأيات أيات لقوم ذات يشكروه أن لكم أهدين أيوه لقد أرسلنا النوحاً إلى قومه قصص كان كبالعبنا يليح قصاء وحلق قصونا كيرادوثي لو ديري كلا قبسداي اولهم نوح عليه السلام ثم هود وصالح والود وشعيب وموسى نبي نوح هي النبي هود هي النبي صالح هي النبي لو هي النبي شعيب هي النبي موسى لذا شنابي كسدوبي ايابلاوثي نبي الله نوح باللاوي نبي الله نوح شيخ الأنبياء والمرسلين إلا قبل الله هو مدن يحيى ورسول النبي أشوايل كديو وأول رسول أرسل إلى البشر رسول الله كي رسل النبي عيسى عبد الغفار بالله رنجره دعوا تناديه ووجداليبوها كل كوعدي هي واندي وكبديي ومدي لو ديرى سببته بين نوح وبعين وأن حقوق يليه كل كواقي لبضنا وكلو، ثنا يكون نعيسا وإلا ما هي عيسا. عبد الغفار ابن الله ماك ابنه ما توشارخ ابنه أخنوخ ابنه إدريسود. طبعاً بعدهم أبو تجا وأول بشرات تاني. سير Adam لغب درمي وقتلي نوح من لباع باي. والحين نوح كدهم بعير أساجد عليه. على عيسى لموحنا لا كنت هي يا فرسانو هو اطول الانبياء عمره كلها كو عمري بدنانا السقا او كنت جريوا بالان يا وي بالان ايوم مرى صدق هي طن روحه يسدا سي يواركي نض بمي بدالي حباني مال بياهي كر يوسوله هذلي سوره الدم ايام ما قعده بسوره النور ليله او يسدا يا امضي لو دري وإذ قال من أولها إن أرسلنا نوحا لقب الله إله يعذو دون بيس قولكيس وقال نوح الرب لا تجر على الأرض ميل كافرين تيارا إنك إنذرهم ظلم لحماجك ولا يرد إلا فاجرا كفارا خذو فرني ولوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تجد وال من إلا تبارا أول صورة إلى آخرها وعيال والدلة توحيدا وقدرة إبا موجينة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطفاقا وكاله ما حانه انتذاك أرنكاز كشكيني وحونه سيمه روش أقني لباب قول أفرتا كن إيا الله باب قولي أفرتا سنو كن كوحو كله لدعه ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كنك عدو لواقعي وحال لغا مغنوهاي تغمدان وقدمي نقبال لغا كل كوية لحاقي كدبوا لبابا قولي يا فرطن كنولا قوس كوية كلاسوهاي انت هوشي سمعيهاي دائيا وواحدا ومعلما ودد انت لك. هؤلاء كما شقيني أريق المرحي جري تريق وعما أبوري جري هؤلاء شهباني يمالي دعوة إلى الله عز وجل هذا ظنوه فبالله فتا لقب الله في قصصك لقب ممار موت حق بولي بعدها فدنا قصادا فإذا فلم أكوجلت أولا نبي النمدي فايسوكيسا هدين نبي محمد عليه سلاة وسلام نبي والله وحيو دعوه سنهين سيبوكوه قادي أنك بمؤغينه حدولنا للمدها سيبوكوه قادي نبي النوح إيا النبي هود إيا النبي صالح إيا الله إيا سعيد إيا موسى إيا الددك الله ديري وحي لعمل سيكوه قادي أول وقبل كل شيء قسادا تبين النبوة بصورة القصص أيين كومرنا وما كنت بجانب الغربي إذ غضينا إلى موسى الأمر وما كنت من شهديه إيه وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين يعني أنت الرسول قال لك وعيكو قد جيه أي أنه داعي كوشيه ساسادكو أقاتي في هذا وقت ما هذا الجوغي علمنا كموه سندلان وضحاوه سمرني وجدك ضالا فهد سورة الشورة بان سومرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحن وحن البريون إذاً قسادة ماركوها لنا في, ماركو في النماذا يسوغيسا مارك الله أدنى نبقى تسليه وطهي ومحي تسليه وحرقان كل حي إياه وحي ساوا كل حي ما يشده إنتا موحلا ماريه ماركي طبان الله ديكو نشهد أشهد نبي محمد كمالعين كلك صبر قادو أو تسليه تسادحان إنك أمدها أي أسلوب الهداية وعده يوانك نرى برايا قال تعالى سبيوحي لقدوحى دابا داروه لام القصر قدنا حرف تحقيقه لو عزتي أني قال الله شرفت إذا نقول دارتي هقدوحى رونا أصلنا إنا ندرنا نوحا نبي الله نوح إلى قومه شاركو قدسي أي ندرنا فقال طفد نوحوحي يا قوم تلكيو أعبدوا اللّه إيبا ويله ما لكم إذين نصغنان من إلهي معبود غيره أنان إيباهين إني آنقا أخافوا وعبسانا إيا عليكم كركين عذاب يومين مالين عذابك عظيم ويل سدان هدو دعودي أقبا لغي دعوة الأنبياء واحدة ويل وحينك بالله فتا الله ما لكم إلهي غيره إيا قياماتي وددك الله حصوصيه حديدا واركي قييري إني أخاف عليكم هذا يوم عظيم محل قيري قال الملأ وريال وهايراده كوويشا يفغارها بوخناي هي قومه نبي النور قالذي اوخداش لا تريك منا افلا قدت ظهر فما ين حق حق ان انك لا نراك مو هو كوجدنا في ملال هذه النيم قدت مو بين ايش قد بعدي ما انشكي كوجرين قد كو سغنت قد بات خلافته قال كي أدن يتقارب مرتاي أهل كي بادس خوديرته كل كماد خلدن تايو سيات مرك في لجادة ما كلان قال نوح يا قوم قرابو ليس معه بأني أنوها ضلالات ضلال إيه ضلالات ضلال جنسي ذلك مقل ملو ضلالات ضلالات ولا واحدة نتكلم بعدني ما كمل ايو وحد واحد ايه ليه جهين حسوبه ليه بنتهم ولكن رسول من رسوله من رب العالمين حسول ما ايضا نالكي جيريني واه قرتي قولك الرسالة دي يوحي رب ايشا غي ايها دي قولا لي ليسا ولكن دياني ايه من, من رب العالمين انك ربك عليها الابوته مامولا حكيشا من دلال وبلغوكم حداتهن قومك ايهن شوق جارسي ايه رسالات ربي ربك انتو الى صوت دلال. يا الذين سوا قارسي أي وأحكلكم مدري وحنا كمدين وأنصح وأخير ميري لكم مدينك وحن وناك قيني دون جري ينسيه فن أضع أذني ما وأعلم وحن أجاي أيضا رين من الله يبوي نحكي ما أي لا تعلمونه رين وآخره إلى تزرف جزا في سنو حياله ايدين كوشا مو ايدين سوحيد في عقوانا قال ايدين كوما تقانا كل خاينك الى دان واقون رسولنا هره وهرق بايدين كو اسب في وادي غداو عيسو اي او عجبتهم هو على يابت ان جاءكم من غراب ايدين يمين من ربكم فبي على رجل من كركينا وكيم منكم ايدين كاين دين أنني نوحا ينذركم إنه إذين تقدر ولتتقو إن البغضان محرماتك إيا كفرك إيا حماسك إلا لسان إيمانك إيا طعادي خيرك يواناك كدل أشان ولعلكم تبدأ إن المدناتان إن حاجة بعد دونه آخر إذن كنا حرسوه ستاقيم لك بدنبو ألاحظ لي نتيجة يوحي فكذبوا قوم النوح هو النبي الله النوح بيبانيا فأنجيناه إساق النوح أها بدباديني والذين أخيارنا بدباديني معه نوح لجري في الفلك مركب قده أي أن نوك بدباديني ولذا نوح يا إنتي الروميسي مركب عديل ساريلا بدباديني إنتي كالمحاله سميييي وأغرقنا وأحفني الذين وحي كذبوا بانييي في آياتنا آياتك نجبيني بعدم كفرني بعد أن لجودي أي سبب كنا إنهم يلا خنوا عين الله قوماً أميناً قلبي بالي أم من جمع هذه وأميناً با وقلبي بالي إن دبرد معها أعمى ضا إن دبرك لا يلا لكن أمينه همزودين قلبي بالي خن أنا اللباد وددرن فإنها لا تعمل أفسار ولكن تعمل غروب التي في سجون أوقف خيصر الله عندك ما غيي ينقم لك رب قلبيك مركو كدليل من أغمي كلو قلبي باليد أي أخطر من عمل بفسق إنها أول بيلو قلبيك أول بيلك دارا كل كقلبي جيبي بيله إبر بالله عنديك لقد وحدا أصلا إنا نديرني نوحا نبي الله إنه إلى قومه إدي مركيه للنوره ونقدام تقوم كم بيعاء قوم لبعض مجري وحانا اللي قولك هذي حدي ايه اللي حلاكي دادك لامهاري دادك لامهاري كلك وحورو صن أو بشرة أيها هاي لقد وحادب أصلا نوحا إن أنه درني إلى قومه لقد كمدها بشركاها الوقتكي سنوالا أي أنه ادرني فقال بجد وحييني يا قومي قرابي الله اللعابدا ما لكم اذي من الله لحد العابدا غيره ابانا من يا أخاف اخاف واغصن عليكم كركن على يوم مالين علابك اريم وي قال الملل وغيره ايرادن من قوته نبي نذكرك يا كميده ان انغا تناراك موو حوجتنا في ظلال قال غره مبين العد قالو موعري ضوم غرابه ليس ماها بالعليله ظلالتنا صوب عدني الناف مدنا لي وماركو هو جيرو و هو ولكني انا رسول احقل بران هي انت اللي غادي دير يا نبي الله ينو من رب العالمين انكم خبي قالها برتماموله حقي بالله اللي غادي دير و بان ليكم و غير كلاوي دين غارسيه رسالات ربي خبي فيو اللي دير اي حقها فين غارسيه وانصح و لبواني وخير نيري لكم يدينك ولا أعلم وحن من الله إبا وين حقي ما هو أيضا لا تعلمون يدينك وعي وإلى عظمتي هي جلالك هي قدرتي ما تغنى في الندى س هي الرمدى س أو في ما تغنى على بقى س يقاب قى س نارى س ما تغنى تريم ماذا هي جفك إبدم بدها ما تغنى تغوضا هي صلاها نتيجة في نان ما تغنم كل واحد أنا قل ما نقم يا وحجبتم أو عظنيابتم أنجاكم إنه إدين يميد القرآن من ربكم خب عق إدين كي يميد على رجل من كركوانه منكم إدين كإدين كملا أيون ذيكم إنه إدين كإدين دبو رادنا واحدا وإدين كي يميد اندال ولا تثقوا إن الله كبرنا ولا علاكم مذنتنا ترحمون في الدنيا والآخرة. أي من كنّ عريسو وحيدا إنت ما إنت سوّحنا ليّا فكذبوه كذبو قومه قومه خيباريا فانجيناه نحبد بعدينا قسمت بحني والذين تثنو بدب بعدينا معه يسجد لجلي أدم يؤيّر عن قلبي بريسي سدادا بيكون ساكتي قران فوس ومن آمنا وما امن معه الا قليل كسر الروميسي والذين أخياء معه نبي محلجر سيحن كبك بعدين في الفلك مركب قده وأغرقنا وما شيني الذين وعى كذبوا بانيي بآياتنا بانيي وما شيني سببكونا إنهم إياقا كانوا وعين نغدين قوما ضد عمينا قلبي بالي والله على